قال السائل هل يحذر من المخضر وهل يهجر نعم يحذر منه لأنه أشد عداوة من المخالف ويهجر حتى لا يتأثر الناس به فيجالسون فيمرض الناس نعم شيخنا يهجر هجر كلي أو جزئي يهجر هجر كلي إلا إذا اختبت المطلحة بمن رفعه بالرجوع بأن يطول إيمان ودينه أما إذا كان يخذل إخوانه فلا جامس هذا وصفه كالوقف الذي ذكره الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء المخدل يخوف يخوف أعداءه أعداء السلة يخوف المؤمنين بأعداء السلة سواء بلسان حاله أو بلسان مقاله